والذين ينفقون مولؤ مرأة الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآي ولا باليوم الآخر وما يكون الشيطان له قريرا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 وَاِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا شهيدا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَو تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَو تُسَوَّى بِهِمُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ترتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد من من الغائق أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل